اِذَا غَشِيَ الْغُرَابُ وَالْقَمَرُ شُفَعَ لِيَ فَسِ وَنَجَّى لِيَ دَائِمًا عَلَيَّ مِنْ شَرِّ وَلَكِنَّهُ الْعَذْلُ الَّذِي كَانَ خَالصَ الْذَّلِّ وَخَانًا وَهُوَ see you again the